السرصارون يعني الرغيين النبي يحبش الناس الرغاية النبي كلامه كده حكمة نور يكره الرغيين وإن من أبغاضي قليا السرصارون والمتشدقون يعني المتشدق هو الذي يكسر الكلام تكلفا يعني يعمل فيها فقية يأتي بغريب الألفاظ يأتي بوحشي العبارات عشان نعطي الود ده ما حصلش ده ود جامد أوي ده قرأت تربع كتب العلم والعاقل يخاطب الناس على قدر عقولها المتشدكون الذين يكثرون الكلام تكلفا من الطرائف هنا إنه واحد من الجماعة دول ويع في حفرة قال أغيثوني أغيثوني فواحد ما قال ماذا تريد قال أحضر لي حبلا وثيقا وثيقا وأنزله نزولا رفيقا رفيقا واجذبني جذبا رقيقا رقيقا يا ولد فالرجل زعل الدايء من هذا المتقاعر قال له امرأتي علي حرام ان أخرجتك خليك جوا بقى يا أخويا وقعد إيه تقعر في الكلام أقول له طلعنا ربنا يبارك لك وخلاص هتعمل له معلقة قصيدة شعر عشاني طلعت أحضر لي حبلا وثيقا وثيق وأنزله نزولا رفيقا رفيق واسحبني سحبا رقيقا رقيقا دي أغنية دي ولي إيه قال له امرأتي حراما امرأتي طالعا طلعتك خليك جوا الآخر اللي شيخنا الشيخ الحويني ربنا يبارك في عمره وعمله وجميع ما الراجل هذا الذي كل ما صاحبه يتكلم معاه يغلطه في اللغة يقوله دي منصوبة دي مرفوعة دي مجرورة أما طهقوا من عشته فخيف يغلط راح له البيت خبط على الباب قال له أبوك أباك أبيك موجود اختر انت بقى الصح على كيفك أبوك أباك أبيك موجود في واحد يقعد يسمع خطبة الشيخ كلها لا استفد بآية ولا بتفسيرها ولا بحديث ولا بتصحيحه ولا بمسألة فقهية ولا في موعزة حركة قلبه وقاعد ساعة قدام الشيخ بيستضل أخطاء اللغوية وأجدع شيخ عندنا بيغلط في اللغة لكن فيه فارق فيه يكمل أخطاء الشيخ محمد حسان سمعته قال سمعت خطبة لشيخ عبد الحميد كشك فأخطأ ثمان مرات خطأ لغوية والشيخ كشك ده وحش أسد المنابر فصاح بلاغوا قوة ولم يصعد المنبر بعده مثله أحد ده رأيه ثمان أخطأ لغوية خطبة ساعة إيه فالشيخ قال له شيخنا في كذا وكذا وكذا الشيخ حسان. ده شريط مسجل موجود موجود قال له يا ابن يا محمد المنبر ثقيل يا ابن يا محمد المنبر ثقيل فأنت قاعد ساعة يا أخي أنا غلط ثلاث أربع مرات عشر مرات خطأ لغوي لانفعالي لشبك الكلام ليه كذا ليه لي ده اللي انت طلعت من الخطبة النهاردة سبحان الملك سبحان الملك قالوا وإن من أبغاضكم إليا الثرصارون والمتشدقون والمتشدقون قالوا المتفيهقون قالوا قد علمنا المتشدكون والثرثارون فما المتفيهقون قال المتكبرون كذا أوصان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق بالنهي عن الكذب وإن كان مزاحا إياك أن تضحك الناس كذبا النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم ويل له ويل له ويل رأوه أبو داود وحسنه الألباني بعض الدعاء لهم منهت في الدعوة منه كثرة النكات والطرائف وكذا وكذا وكذا يبني تحول المحاضرة من محاضرة كده لها جلال العلم إلى كأنها فصل من مصرحية كوميدي مش مطلوب كده وبرضه مش مطلوب انه عد طول الدرس مكشر ومبائش وتعش ومنكد على العالم خير الامر الوسط واذا مزحت في الدرس مزحة او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة كفاية قوي وإياك ان تمزح الا بالحق ما تقلفش كده عشان الناس تضحك هو انا اراجوز هو انا سمعت اخي المكتة لا تمزح الا بالحق الا بالصدق قال أبو هريرة يا رسول الله إنك تمازحنا قال نعم ولا أقول إلا حق عمري ما أنطق في جد أو هزل إلا بالحق يا أبو هريرة وقال ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم ويل له, ويل له ويل له راه أبو داود وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى كذا أوصان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب عن أن لا نحدث بكل ما نسمع هو ساعتك لساعة لندن هو ساعتك السي بي سي والحياة مش عارف ايه وهذه القنوات والفراعين وال... ما تمسك لساعة شوية كل حاجة نسمحها تنقلها من غير تثبت من غير تطقيق ولا تنحيص ده الأدب دلنا علمنا كده أم أن الله تعالى علمنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا يا إعلاميين فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين كذا روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أكيد أكيد أكيد اللي بينقل كل كلمة يسمحها يقينا هيكذب ليه؟ لأننا نسمع ونرى ونقرأ الأخبار الصادقة والأخبار الكاذبة فإذا نقلنا جميع ما نسمع وقعنا في الكذب يقينا كفى بالمرء كذبا أن بكل ما سمع برضو النبي علمنا وإحنا بنتكلم مع الناس نفرد وشنا شوية تبسمك في وجه أخيك صدقة مديني قشك 111 ليه هو لا نأسك مكشر ليه أخي عابس ليه سبحان الله العظيم نلك مبسام المحية ما نظر في وجه أحد من أصحابه في الغالب الأعام إلا هو يبتسم صلى الله عليه وسلم يبقى راقب حل الوجه عند كلامك مع الناس وراعي لكل مقام مقال وبرضه ما, ما تكلمش مثلا في مشكلة الطلاء وأنا ببتسم يبقى أنت رجل عبيض واحد يتكلم عن أحكام الجلاز يبتسم ده عباسية ده آه النبي كان بيخفر من التبسم. بس فين في حالة في جنازة في إشكال في جهاد لكل مقام مقال لكل مقام مقال كذلك علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم خفض الصوت عند الكلام تكلم بتزعى لي والمقام لا يستدعي رفع الصوت ممكن داعية يخطب الجمعة يجب لك تربنة في ودانك من أول الخطبة إن الحمد لله تصبح ليه رفع الصوت لن يثبت أنك عالم ولا عندك حجة بزعق ليه؟ في مقام في الخطبة يحتاج رفع الصوت في مقام يحتاج انك تصمت وتتكلم بصوت واطي نعم ده واخدها من اولا الاخير صوت عالي جدا جدا جدا جدا يوترك تبقى انت قاعد هجيلك شكر او هجيلك الضغط مش كده لكل مقام المقال لو كان رفع الصوت من الامور الحسنة لما جعله الله في الحمير